الله ا ل ر ح موسوعه ن الرحيم يداء بلاد تذبت ت ب ما النابلسي ه وما للعلوم ا ل ة ا س ل ب ف ي ه 「なぜだろう?」